فاعتبروا يا أولي البصار ولولا أن كتب الله عليهم الجناء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَبِيدُ الْعِقَابِ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ وَمَا أَفَاءُمْ منهم فما أوجفتم عليه عَلَيْهِ خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما يسلط رسوله من اهل القرى فللله وللرسول ولذ القربى واليتاما والمساكين وابن السبيل كي لا يكون كي لا يكون دوله بين لونيا منكم وما اتاكم الرسول فاخذوه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 يَبتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَن هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً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 وََّذِنَ جَاءُ مِن بعدِهِم يَقولُوالَ رَبَّ نَوْ فِلناَا وَلِإِخْوَالِنََّذينَ سَمَقُونَ بِِيمَانِ وَلَا تَجعَن وَلَا تَجعَل فِي قُل بِنَا غِلَّ لَِّذينَ آمَلوا رَبنَ إِكَ رَأُوفُ لَم ترَرائِن الَّين نَا فَق يَقولونَ لِإخْوَانِهِ مَُّذينَ كَفَروا مِنَهرٍِ فِتابَابِلَ إ خرِجةُم لنَقوج مَعَكُم وَل نُطير فيِيكُمحَدَ نَبَدَا وَل نُطير فيِيكُم حَدَ نَبَد وَإِن قوتلتُم لَ والله يشهد إنهم لكاذبون لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن لذبار ثم لا ينصرون لأنتمون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 ذلك كفر فلم ما كفر قال اني بريء منك قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما انهما في